ونستعين بالله ونستعوذ ونعوذ بالله من شرور انفسنا وشيئات اعمالنا نشهد ان لا اله الا الله سلام لله ومن يد لمن سلاه عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا سموتنا إلا وأنكم مسلمون. يا أيها الناس توق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدأ منهم رجالا كثيرا منشأا. واتقوا الله واتقوا الله الذي تسئلون به والافهام إن الله كان عليكم رحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي المحمد صلى الله عليه وعلى آله وفعده وسلم وشر محدثاتها وكل محدث بزعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار وبعد فهذا هو الدرس الرابع عشر ترتيبا من درسنا في شيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهذه الرحلة التي يقول مبارك قد انتهجنا حديثا إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وقد استقبل أبي بكر في فتأهد مصيبة كبر هذه المصيبة كافية ان تقضي على دينة او على عقيدة ما زالت هذه العقيدة تأخذ طريقها نحو القلوب وما زالت هذه الدينة تشبت وكانها ودعائمها في ارض الله سبحانه وتعالى ولكن الله تعالى جعل العزائم لأهل العزائم وجعل الكرائم لأهل الكرائم وهذا المصيبة الذي نكب الدية الأمة يوم خلافة أبي بكر على وهي ردة العرب وأقول ردة العرب لأنها كانت ردة أشبه ما تكون عامة أشبه ما تكون عامة في قبائل كثيرة من قبائل العرب وعندما اتحدث عن هذا الموضوع الذي يمكن وصف بأنه شائق شيء فهو شائق من جاء وشيء من جاء في فلا بد هنا من ذكر المقدمات هذه المقدمات على رأسها لا اكراها الدين قال تعالى لا اكراها الدين قد تبين الرسل من الغذر ويكافر في دولة الإسلام آمن على عقيدته آمن على نفسه آمن على ماله آمن على ولده بل لا تجد دينا أعطى الآخر ما أعطى الإسلام للعالم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمة الإسلام من أذى دنيا فقد أذاني هكذا يقول هم ذوية وهذه حقيقة علاقتنا بالآخر حقيقة علاقتنا بالآخر كما أخبر الإسلام لا ينهاكم الله عن الذين لم يخاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك ان تبروهم وترسطوا اليه انظر كيف يقول تبروهم انه طالب بقدر ذائب هذا القدر هو الدرس والاخفاة الانفاة ينصف في دولة الاسلام بل الناظر في التاريخ لا يجدو الاخر إلا تقي تحت مظلة دولة الاسم. حتى أنه لا تنزل آية عجيبة من كتاب الله تقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائمين خصيما تعلمون فيما نزلت هذه الآية إنها نزلت في يهودي تنصفه وتقول يا محمد لا تكن للخائم هنا قصيمة مع أنه خائم لكن إنها هنا فإنه لم يكن ولم يسرق لم يكن ولم يسرق الإسلام جاء بدعوة سلام من ليس بدعوة سلام لأسداع وضعه الإسلام دينه على هذه صمرة هذا الدين الخبر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأنا أقول إن الدين وحده هو القادر على صنع الأمن صنع أمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت النوت لا يخشى إلا الله والذئب على ظنمه والذيب على غنب وإليك الدليل على أن الإنسان عمل الكافر في عقيدته لا إكراره بك بل قال في آية شديدة أشبه ما تقوم عتابا أفأنت تكره الناس حتى يكون المؤمنين؟ من أفأنت تكره الناس حتى يكون المؤمنين؟ من بل لما يوما من الأيام شيئاً ما أقول من الإسراء من الضغط وفقف كان الحساب منه شديداً صلى الله عليه وسلم بل ونجد آية تنزل من شديد حتاب الله تقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّم الثوانة ومثوانة دور العبادة عند من؟ عند اليهود وبيع دور العبادة عند اليهود والنصرى أيضا وصلوات يقولوا وصلوات أعم من دور العبادة ثم قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ذكر المسجد كما ذكر البيعة والصومات ذكر المسجد كما ذكر كل صلاة وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا ما أمر كببي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدمت الصوامع والبيع وهنا أقفوا وقفات مع هاتين الآياتين هل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب والثانية ولو لا زفع الله الناس بعضهم ببعض له الدماء سواء من وضياع وصلوات ومساجد لإذكر فيها في الغيب الوقت تقولون هل هنا تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب نعم متى يكون لا إكراه عندما يتبين الرجل من الغيب لان رهب الناس يجررنا ان نبين حقيقة هذه العقائد وحقيقة هذه الديان والشراء يقول لنا لا اقراها في الدين هل هذا يمنع البيان؟ ان قوله لا اقراها في الدين لا يمنع البيان لانه لا تعارض من الامرين وبعد ان تبين فلا تقرر فالتكن الحجة عقلية والتكن الحجة نيسانية والتكن الحجة من الكتاب والسنة لكن لا لكل شور الاكرار سواء كان اكراها معنويا او كان اكراها مرديا واذا يظهر الاكلام الى اعظم شور مع مال عندما. وطعام الذين اوتوا الكتاب من قديم والمقتنيات من الذين اوتوا الكتاب من قديم الذين اوتوا الكتاب من قديم لحم من الذين اوتوا الكتاب من قديم وانتقال من العلاقه الزوجيه قائمه على الرحمه من على الرحمة اذا فأذي رحمة كبرى بالآخر في اعظم صورها كانت ترضى الاديان الاخرى بمس هذه العلاقات انا كنت اذكر وقع في التاريخ شهيرة لما جرت مصالحة بين صلاح الدين وبين ريشار بقلب الاسد وآذي المصالحة التي تمت بينهما على اساس ان تصبح القفش مدينة مشاعر لكل الاذيان ويتزوج العادل وهو اخو صلاح الدين منك يدور اخت رتشاو فلما رجعت الى البابا هددها بالحرمان يعني بالقفش انتزوجت مسلمة فلم يرضى الاخر وانا اقول لاخر ما قال علي للاخر يريد حياته ويريد قتله ما قال علي أريد حياته ويريد ماذا ويريد خطفه لا تمه دعاة نجام من البيان تحت دعوة لا الدين لا إنما قال الله تعالى قد تبين قد تبين قد يتحقيح وبعد أن يتبين رج من الغي فلا إقراءة الدين هذا معنى الآية <تصفيق> انا اليوم انتا ربنا ان نبين انا اقول لا اكرار في ديني جكري الناس انا انا ابين انه حقيقة ما هو فيه اتفعتم ذلك اكرار اذا ليس من الإكراه. ولا يفهم مؤحد على انه اكراح اما عن سيدة الثانية حتى لا يضيع معنى اية صورة الحج ان اية قالت لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قوله يذكر فيها الله كثير عائد على ماذا على المساجد فقط وليس على الجميع على المساجد فقط لأن عود الكلام في النوة العربية على ماذا على آخر مذكور وآخر ما اذكر بالآيات هي ماذا هي المساجد خاصة النصوامع والبيع وانتلا لم تنعصا لذكر الله قال في الحديث لايك شرار الخلق عند الله إذا ما تبيهم العبد الصالح بنوا على قبره المسجدة وهقاموا له هذه التصاوير وإذا قالت لنا الآية الشتاب الخريم أن المساجد لله فلا سبعه مع الله أحد هذا تعريض بمن اتخذ بيوت العبادة وزعلها مباعة شرك مباعة شرك وفتاة ولا يمكن الإسلام أن يمدح هذه البيع والصوامع ذلك المسح وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأبنى صور المسح لهذه البيع والمساجد وأين هذا أين هذا في جتاب الله أو أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرضا واضح بكم لما مدحت عنده كنيفة وما مدحت إلا في دنايها وعمرانها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدى هذا المسيح لما وصفت المسلمة وام حديده كميته كميته كان قد راتها بالحبشة فأخذت تمتدحة الكميسة فهفاق صلى الله عليه وسلم وكان في غشية الموت وقال لهن أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وقاموا لهذه القصاوية ولم يرضى أن تندح كميشة حتى في بنايا وعنوانيا لم يرضى لأنها مباهه فساد وشر كذلك قال اولئك شرار خالص فقوله ان المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذه الصفة هذه الصفة التي تتصف بها المساجد من دون بيوت العباد هي التي يذكر فيها اسم الله كثيرا دع المساجد وهذا هو التنبيه الثاني التنبيه الثالث وهو أنت تكون لا إكراه الدين ولكن معناها هنا الثالث إذا كان لا إكراه في ما فلماذا رفعتم الشيف على رقاب الله لماذا حملتم الشيف وحملتوه حملتوه حملة وجود قيل فيه بعثت بالشيف اكد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فكيف تقول لنا لا اكراد الدين وانتم الذين حملتم الشيء حتى وقف الغازي منكم على شاطئ النهر يقول لا اعلم بماذا الف ولا غدا وجعتم بالجيش الى مشارق الارض ومواريدها تقتلون الناس نعم انا لا انكر ان المسلمين حملوا الجيش ولكن لم يحملوه اكراء للناس على الدخول فيه والذي يقول هذا ان الاسلام حمل السيف لإقراه الناس انا اصير دليلا من نفسي طب لماذا يدخل الناس دي دين الاسلام اليوم وعندما احطائيات تقول ان اكثر مدياني قبولا لدى الناس وماذا الاسلام في بلادنا هذه يجرم في كل يوم ما يزيد على ثلاثين رجلا او لا في كل يوم أنا أقول لست أقول لكل شهر ثمانية آلاح في العام الواحد يدخلون الإشلاح وفي الأربعين سنة الماضية وهذه إحصائية ليست إحصائية من عندهم بل ولا إحصائية تقول من عند المسلمين بل هذه إحصائية من عند القوم تقول عدد الذين أسلموا في أربعين سنة الماضية يزيد على مليون وثلاثة أربعين مليون مليون وثمانمائة ألس رجل وامرأة دخلوا في دين الله دعا طيب لماذا يدخل هؤلاء في الإسلام نحن اليوم عن نمي بل عن نمي فعصاء إن العاصل التي نميك واليوم هي السواء وهذه لا تصبح لإشراع رجل على الدخول في دين الإسلام عبدا على الإفراق انا اظن ان قطعة السواك هذه خشبية التي دات فيه عن 20 سم متر و 10 سم مترات يمكن ان تكرئ رجلا هذا الرجل يخف في ظهره مغزا للخمال الهيدروجينية والنتروجينية ونووية من يستطيع ان يقرئ هذا وفي المدينة السمول اليوم لورد وجنرالات حرب وشاسر انكبار خاصة انتبار امريكيون وانجليجيون وانمانيون وفرنسيون وروسيون حتى بيوت الخرار العالمية اليوم تخرجنا مسلمين واخرهم ابنك بوريك ينشم الذي تعرفون من هو اذا ما الذي يكره هؤلاء في من دخول في الإسلام رجلاً توضي خالد ابن الوليد ليوشلم خالد ابن الوليد من اقرأ خالداً ليوشلم وهل يستطيع احداً يقرأ رجلاً كخالد او رجلاً كعمر في الدخول بالإسلام يبا من اقرأ من اقرأ فتحسن يجيش الكاريخ عن وقع واحد. واذا كان ناسي قد دخلوا في دين الله بالسيف لماذا لم يخطروا بالإسلام اليوم والإسلام قد سقط من يده السيف وليس في يد الشيف على الإصباح لماذا لم يقفر هؤلاء بالإسلام اليوم طالما أنهم دخلوا اتداءا بالشيف ها هو السيف قد رجع رقب لماذا نعم المسلمون حملوا السيف ولكن لم يحملوه إسراها للناس على الدخول فيه أبدا أبدا لم يحملوه على الناس من أجل إكراه الناس للدخول فيه إنما لماذا حملوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهذه مسألة عقلية لا ترموا من من دورني على شرق الأيمن ونغطين عيشة هذه زلة هذه زلة على العظمية أبدا فالمن على خدك الأيمن فضربه على خده الأيمن وإن عاقدتم تعاقبوا بالنجلي ما أخذتم به هذا هو العقل الإسلام رفع السيك على أمثال أولاك في سبيل الله الذين يقاتلونكم حمله على أمثال أولاك لأن الضاط قال ولا يزالونه يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهذه حقيقة حمل المسلمين للخير حملوه ليس إكراها من الآخر على الدخول فيه وإنما حملوه ماذا لشماية ما عقائدهم الذين ولذا قال قاتلوهم حتى لا تكون كثنا لكم في دينكم فتتقروا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين من الله انتم تحملون السيف هماية للعقائق لا تحملون السيف اكراها للناس على تكون فيه ويجبت احمل هذه الابيات من الشعر وان من الشعر لحكمة وهي ابيات تفيد بالحكمة الناس من حولك من الونسوب اذا غفت عين انتباهك يتراقصون على أليمك شاربين سعوط آه. هل تغنيك الصلوات هل تغنيك الصلوات اذا قطت الزئاب على شياهك الحرب من سنة للحياة ام ساحكم ام الى هذه الحرب من سنة للحياة حملوا السيف لماذا اذا قطت الزئاب على شياهك هل تغنيك الصلوات حملوا نعم ليس اكراها ليحكم من العقائك ولذا كان من شرح حمل السيف في الإسلام أولا لا تبدأوا أحدا بحرب لو أنهم حملوا السيف لإقراع الناس على الضبور الجين لا يمكن أن يكون هذا هو أسلوب حربهم بل أسلوب حربهم أولا إياكم أن تبدأوا حرب أحدا بحرب ثانيا لتكون قبل الحرب ثلاثة أمور هذه الأمور هي ماذا؟ الدعوة هنا الإسلام الأمر الثاني الصلح والماذا؟ والجزية الأمر الثالث الحرب والقتال من الذي اختار إذن؟ من الذي اختار كله؟ الكافر هو الذي يختار الحرب لأنه أنت تعرض ما عندك إسلام؟ في النموذج يا الذي اختاره سيف واراد من اذا اذا كان الامر كما قال العربي الاول قال الجبار للوسد لماذا تشكل قال سلمن من يدخلني سأل من يدخوني لا تتألني انا لماذا حملت السيء ولا تتأل المسؤولين لماذا حمل السيء انما حملوه ايضا لهذا الاسيء منظر كيف كانت حربا نبيلة ولذا تأمل اسمها ماذا الجهاد هل ستكون بين الجهاد والحرب؟ نعم مفرق حتى في الترجمة الانجليزية كلمة الجهاد لا إنما كلمة الجهاد تزيد على الحرب معنى ولذا يقولون في الكترجمة الإنجليزية وولي وور وولي وور وكلمة وولي وور معناها الحرب المقدسة الحرب النبيلة لأنها نبيلة في الغرض مشاعم عن العقائب الدين نبيلة في الأسلوب الذي تتم بيش ما هو الأسلوب الذي تتم بيش أولا ثلاثة أمور قبل الحرب والخجال ثانيا أسوب الحرب ما هو لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا كفلا صغيرة لا, تت... لا تقتلوا أمثال هؤلاء راهبا في صوماته لا يقتل شيخا كبيرا مثلا لا يقتل امرأة لا تقتل كفلا لا يقتل فمناذا عين هؤلاء أنهم لا يقتلون لان هؤلاء ليسوا اهل ماذا؟ اهل حرب بل يقتل المحارف فقط ولذا قال انا نبي الرحمة ونبي الملحبة فهي حرب في حقيقتها ماذا؟ رحمة اذا تقول الحرب رحمة؟ نعم الحرب رحمة كما ان مصدع الطبيب مشرة الطبيب رحمة ليس كذلك رغم لانك فرحة مدين مريض تستاصل علمتها علمتها والتي تريد ان تقضي عليها لان وجود امثال ارباويين هؤلاء في المجتمع وفي البشرية دمار وخراب عليه. واضر ابن شوف قبل الاسلام لما لم يكن هناك اسلام شوف رجل دموتا قد دخل ديانوس كم قتل دخل ديانوس مليون ونسخ المليون يخلق عنه واحد رجل ثمر تعافر بثمر يحتل خمسين خمسون مليونا من البشرية حرب المجنون الإتلالية هذه دفعت البشرية ثمن الله خمسين مليونا وهناك حرى أبيدة عن آخرها فيها من سكان واموال وبجر وناس وكل شيء مش بسلوب الحرب سلوب الحرب، وقال ان حرب الاسلام ولا كلم عمل فتح ده كل الذين قتلوا في حرور الاسلام 23 ثلاثة سنة في 23 وعشرين سنة كاملة النبي صلى الله عليه وسلم كل الذين قتلوا ألف وثنين فدو غارة واحدة غارة واحدة بك وبنيران صديقة كمان مش بنييران غارة واحدة بنييران صديقة تبعها الالف واثلين واثلين واثلين بقى قمبلها واحدة اباجة عدد سكانها هيربو على مئة الف ان شانا ارشيما أول ما ولا زال هذا الكلام الذي يقوله عقله بصارخ في وجه الذي يمكن ان يقول كما اكره الناس على الدخول ولكن الكاف دائما على قاعدة رمت بدائها وين وانفلت الكاف دائما على هذه القاعدة. والكافر امره يصدق عليه هذا المثال الذي حدث في الصومال وهواه بعض دعاتنا امريكي يقتل صوماليا فبعد ان قتله قال انه وقت ليه وقت ان لقد عدني وانا عدنه لقد عدني وانا عدنه الصومالي ماذا ارهاب وتطرف وزم وزيف لكن قتل الامريكي للصوماني مدنية وحضارة مدنية وحضارة إذا هذه حقيقة السيف الذي كان في يد منها في يد المسلم تعامل جوشة كلها على كم حرب جزوة كل الذين قتلوا بكتر فيها سبيعين. وغزوة ثانية اتعثل من الفريقين ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون سماء تعلمون وغزوة ثانية امتهت بلا حر لاحزان وغزوة ربع فسع مكة وطبر مكة فتحت ماذا سلما على القول الراجع من اقوال العلم ونصفها فيلم ونصفها من هي من حروب النبي صلى الله عليه الى هذه لا اخراها في الدين وحقيقة هذا الاخراء. المسألة الثانية كيف تقول لا الدين وأنت تقول بأن المنتبق إجدائي إفعار ممكن يختار ما شاء من الدين فلما قلت لا إقراء في الدين فلماذا تقصر المنتبق وأنا أبغي أن نفرق بين عد رجلين وأن نفرق بين عمرين بين الافتداء والانتهاء والأمور يختلف حكمها افتداءا عن حكمها ماذا انتهاء واضح هذا بلغير واضح واضح صحيح, صحيح. ادرب المثالة امرأة يا اخوة تقول ان تتزوج بغير ولي لا هذا الظناء وكنا رأى الثانية التي ماذا تزوج نفسها لكن جاءت تقول انا تزوجت غير ولي هذا نكاح شبهة هذا نكاح شبهة عن مسألة واحدة الجوائز امرأة بغير ماذا لكن الأول من اتداعي خالف ماذا الانتهاء من جاءت تسأل اولا حصل لها العمي فليست معذورة ومن فعلت ثانية بغير تؤال فعندها ماذا الشبه فهي معذورة ولذا امني بغي ان نفرق بين الافتداء والانسلام نحن نقول افتداءا لا يكره في الدين لا يكره احد على في الدين في دين على الدين ولكن من بذ دينا الاسلام هذا هو الذي يريد السؤال، ثم ارتد عنه و من بذ لدينا متنادة فاحتلوه في الحديث الاخر لا يحل دم امرئ مسلم الا بيحدى ماذا سلالة قال التاريخ لدينه المفارق من جنعة هذا واحد والتاريخ لدينه يعني المرتفع والادلة في ذلك مستطيلة وكفاء ولكن الكلام ياتي مرتكبا وتلك مقدمة طب يقول لنا قائل لماذا تقترين اذا المرتفع فإذا كان لأكراها اضطاداً فلماذا انتهاءاً فأخطوه ولماذا انتهاءاً لا يحل دمرئ مسلم إلا بماذا بإحدى ثلاثة الثالث مجينة المفالحة المجمع أولاً ينبغي عندما نتعامل مع هذه المسألة أن نتعامل معها كما نقول تعاملاً واقعياً عملياً ومن هنا يضيع الحق عندما يشغب عليه الناس اجتماعات وبالصراح وبالعاطفة الفاردة والعاطفة قد تغلبنا على عقولنا وإن كذلك تغلب المرأة الوجل الحازم ما أنه حازم عاقل. صحيح. ولكن دمعاتها تهدم ماذا حزمه وعقله دمعاتها ويوين أمة تحكم عاطفتها دون ماذا شريعتها وعقلها فيعلو صوت العاطفة وصراح العاطفة وهذا الذي أوجعنا اليوم وأطابنا في مقتل هذه الصائفة التي ما ماذا التي يمكن أقرد أنها صائف عاطفين ولا أستحضر أسطورة هنا ولا بأس برواية مثل هذه الأخاطير ولا أعد ذلك من يواجه الكذب الصيار الذي اختضع أسطورا أو غصورين وأسطور مسمى الذكر والإن شمعين هذه مسلا معقولة لهم فعلا وما ما شفت اشعر ان وما كان ماض عثرها بعدها اماني فليتر المسمى واحد لانه ما لا يعياني الا ايه الا معي الامر فما صادهما او صادهما في حنك ثلاث الدراث الرمل في عينيني فذرف دموعا وقالت: "أشعر اني انه نسقي علينا". "قل لا تنظري الى دمع عيني ولا تنظري الى عملي". "هما سيفي ان علقنا في ماذا؟ في حبل وفي يدي وانا عن صيد". "فلا غير من الناس بي ابي الجماعات. ازاي الرجل من ما من الدين؟ من هذا الرجل الذي والمثل العربي كل جنازة حرى والميت ايه والميت كم ماذا هذا الذي تبخي عليه المرتد اعلم ان حقيقة المرتد هذا انه لا يرتد الا حربا على الاسلام لا يرتد عقيدة واختيارات في الارض لذا فهو ليس مرتدا بقدر ما هو ماذا محارف ان هنا فارس يدين يا ناس المثارخ من جماعه فتفهم من قول المثارخ جماعه انهم ماذا انه حرب على الاسلام بذاته صحيح وعام جزاء الخائن الخائن يقتل انما نجلو في الشرائع الاسلاميه والقوانين الارضيه ان من يخون بلده او رغيف خبز يقتل هل تعلمون ان روسيا الى عصر قريب كانت عندها تسمى الخيانة ايه خيانة العظمى والخيانة العظمى في روسيا يمكن ان تكون زراعية فيه في رعيد خدس يمكن ان تكون زراعية خدس فمن خان وطنه يقتل هليس كذلك؟ وهذا جزاء متفح عليه صحيبا لا لا هل تعلمون عقوبة لخائن بلدي غير هذه العقوبات؟ هل تعلمون عقوبة بخائم بلد غراز عقوبة من سجدتك على بلدنا أو وطن وخانة أتبني أخلوها تقولي أفكا فالكيث بمن خانة بيده كيثا والدين وعز من من الأوطان ومن العرض ومن البلد إذا المجألة معهولة من هذه الجهة أيضا أن المرتدة محارس وأن المرتدة ماذا؟ خائم وثالثا وهذه حقيقة من النبي يرسد هذا الذي خارت الإيمان وشائفة قلبي لا يمكن أن يرسد في الأصل ده سفرقه ديه سلا بسفيانه الضبا محمد عمي مهي أنه يزيدون لا ينقصون فبنه يزيدون من أسألو هل يسد أحد منهم ها فقط ثم لا لا لا لا, لا يرسد هذا هو الموح من الحق. دخل الإيمان بخلب قوي ثابت ملئ يقينا وملئ عقيدة وملئ إيمانا هذا لا يمكن أن يرتد إذا أنت تتكلم عن رجل ماذا؟ مرتد هذا رجل مرتد هذا, هذا رجل منافق هذا رجل يلعب على الحبلين ولقد رأينا ناسا يرتدون هل خناعة بالدين؟ وخناعة بالإيمان والإسلامية؟ وإنما الدين عندهم ملعبة ومطية للمصالح وشرى قصة هذا الشجد الحين الذي قامت البلد ولم تقعد بسبب تعالى في الدنيا حازين عليه ليه. والدنيا تتكمن في المرتب وآخرون يقولون هو منا وليه تمام قال لا يحزينك الذين في الخدس لا يحزينك الذين يشدح نبعا تنقلوا جواب شكر كمان تختم هذا الشاذ من الله الذي هو عار على ديننا وعار على اخلافنا وعار على عقائدنا مطلوب نعمل لهم نبعث لهم جواب شكر وليس كل الشواج يعلنون كفران بماذا؟ بالإسلام وبالدين إن لم يعلنوا توبتهم اكدار فإن لم تكن توبت فليعلنوا كفران بالدين والله قال لا أعزوك الذين عين في الكفر رب تتكلم عن من عن رجل المنافخ خلال الحبلي الشريعة هو ودينه الذي يدين بي يمنعه ثلاث امراضي هيعمل ايه المرأة وحشة وحشة زي أفاها وكفرة بحياتها مفيه السبيل ليني من الشريعة بكل ما جمعه الرب لا يحنه الا الرب ويقول يبكي نعفي على التفاول وهذا ما ارد الرب ايضا من كلام معقولة جدا مش كله باسم الرب يلا فالشاعر هذا يريد ان يتخلص من هذه المرأة فيتخذ الدين ماذا؟ مرطية فيفارق دينه لان بمفارقة الدين مفارقة لمن من المرأة. ثم بعد ذلك يعود ماذا الى دينه الاول عشان يجيب غيرها طب الله عليك هذا الذي جعل من الدين ملعبه. ومريم عن نفع رجل اشتخذ العقاء الثلع وتحقيقا لمهارب شخصي رال بير رال بير هل يش منافقا والمنافق ماذا مختلف لما انت لا تتكلم عن فرية التدين. انما تتكلم عن حرية ايه؟ عن حرية نحب بلوث بالاديان ليس هذا المرتد لا هو دان افتداءا ولا هو دان انتهاءا انما الدين عنده ماذا؟ مطيئ يتمزغونا كيفما شاء عشان الدين احققه مع ارضه يترك هذا الدين عشان هنا غايته طب لما يتخذ الدين بهذا ان نفعل. وهنا لا بد ان نتوقع فقط سريع مع خضية الحرية ان عندنا فاهم مغلوط لمثالة الحرية فاهم مغلوط ما لا لهذه الحرية المنثلة التي تدمر المجتمع باسم الحرية يعني ابرد المساء جانس ووكيلة مواطلات واجل معه بهذا هذا الجهاز يمكن عن طريق الاجتباع الى والاغاني نعم انت حر لكن لا تعترض ماذا حرياتي فتسمعني معكرة انت حر لا تعترض حرياتي فتسمعني ما اريد انت حر تسمع حمسة لذا هذا معنى حرية لا تعترض حرية من دا حرية الاخرين صالة مع هناك حرية ياسوب كد على الاخرين حريات عنديك من الحرية الشخصية هنا ده مش حرية دم تكده تستعبكني انا فهلك الحرية في السعباب فهلك الحرية السبب النبي لما دخل المسجد عليه الصلاة والسلام عشان يعطي مشاق الحرية قاله يا عليك اخشط صوتك قاله يكرا قرآنا قاله اخشط صوتك يا علي، صوتك لنفسك أنت وكل رجل مجبور بناجه بناجي ربه فلا تعترض حرية الآخر يا علي؟ حتى لو كان الاعتراف لماذا في ذكر الله عز وجل ان كان حقك واسيا كاملا ان تشكر ربك وان تقرأ قرآناك لكن ماذا تعترض قرية لها والله يسمى غير اكتد علي لحظات ذهبية من حياتي اريد فيها الذكر اريد فيها قراءة القرآن اريد فيها التأمر اريد فيها كذا اكتد علي والله الموعد والله الموعد لكنه مشكل لوجه شوفوا أشقى الناس أشقى الناس في الدنيا والآخرة مش هذا الرجل ولذا إذا أسعد الناس في الدنيا والآخرة أي رجل الذي قال أنام ولا أحمر في صدري غشا يحمل الله رجل يعيش في الحياة أنه يشمع ما يملأ الحياة هواء المثل جميلاً طيباً لا ينزع به أحد ولا يتعزى من واحد ولذا قال له الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل الخير الذي ذكره وما أفعل أن تكفي الناس شرق والله هذه التي لا يستطيعها كثيراً ونجا قال له عبدالله ابن عمره لهذه التي بلغت بك وبخلف الجنة بها انه وهي التي لا نقدر او لا نستطيع من يقدر على هذا ان يعيش في الحياة لا يؤذى به احد ولا يتدرر منه ماذا منه احد الله الله شوف. لا يتضرر منه احد ولا يجريح تستطيعا بعيشها كذلك تستطيعا فوالله ما كنت أحب أن أقول ولكنه أقوم وأنا في الطريق إليكم قررت رجلا بقاضلا هذا الرجل الباضل كم كان, كان من رباط بين قلبي وقلبه يوما من الأيام وأظنه إن اليوم سوف واذا برجل يعاكبني حتابا شديدا في ماذا يقول رآك رجل بالحرم وانتجانك ومردت انا من امامك فاعرفت عنه وقال لو رجل كذا وهارت من لجان فلان، قال له رآك فاعه غير رجل ناحيته الله أكبر هذه الكلمة التي تقطع ودى ماذا موصولا وتفرق بون خلبين ادرست لماذا قال الاسلام انهم الاعجبان ومع زادور ما في الكبير اما ما كان انشي يا اخي لو كان حقا ما حدث ما ينبغي ان تقول يعني لو انا اعرفت في امام ما كان ينبغي ان تقول حتى لو قال ايه هو لثابة ظلام لعله ليش لم يرانك والحرب فيه ملايين الملايين, الملايين والايش والناس ماذا يتشابعون ما عليك في الحرب والله يتشابه لكن سبحان الله من يستطيع ان يعيش هكذا اذا هلذا ارجع الى قضية حرية التباين نعم انت حر في ما تعطقت اتداء لكن اذا دخلت الاسلام هناك عقد بينك وبين وهذه وهذا هو الجواب الواضح كما تنفجم كل من علاقة وهي الشريعة المتعاقبية صحيح دي تتعمل في جهة الناس في عقد ولا لا والعقد ملزم وملزم عزاما شديد عجيب ان احنا عندنا سبحان الله ملزم في العقود البشرية مش عز اقول له ده قانون يا أستاذ كلمة قانون دي تجر وكاما ايه نزلت من السماء وأن جبريل هو الذي جاء بيه على السود هنا اعجب قلناك ماذا عنكم عكدا قانون، قلناك كنت مع محقق قضائي في مثالة ما او مهامي على وجهة يقول القانون لا يحمي انسان الجاه الشر الشرع يحمل انسان الجاه دا يحميه في اعظم قضية و اكثر قضية ليه قضيته الشرك يعني لو اشرك دلنا جاهما الشر وماذا يحني؟ يحني لو أشرك بالله وعين بنعم كثيرة جدا. نكال رجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه أن يذروا ماذا؟ إن مشينا منهم الأولاد والله لا يحضر الله علي ايه إذا. شكر خبرة الناس شكر بالبعض. لو أذبني عذرا لو أذب أحدا من الناس بلا علم. فلما جمع الله رماده لخير. وما حملك على انفعال انو يا رب خشيتك فهذه تغذرتك لأن صاحب الخشية هذه لا يكتب صاحب الخشية هذه معذور الجاء معذور. تنتبي اذا نعم انت دخلت لكاملة في عقد بينك ودين الاسلام وهذا العقد له نسوس هذه النسوس من امنبذ بلدين هناك تقتلون. اذا دخلت الاسلام تأخذ بيه كلنا داخل احنا برضو عندنا امتصان في الشخصية عجيز وعندنا في قضية الاسلام ايضا برضو نقاوة كده بناء من الاسلام ايه حاجات ودي حاجات اخرى دخلت بغي انا مش مختنع لا الاسلام يأخذ الامام بهذا الوحي خلط السلم كافا لا يوجد سلم ايه؟ هو الاسلام وده في عقد وبنود العقد التي بينك وين الإسلام تقول من بدّ لدينا هو ايه؟ اتفاد على الناس من بدّ لدينا اهل الناس لكن انا انا اقول انت من انواح السفينة حتى لا تضيع ماذا فينا كلها فلنجي واحد يرسد بكذا ويعلن كفره بدعوة الحرية حيث ماذا شفنا من الضعفاء من من الذين في بيئنهم كما لو تركت الساحر عمان يخرب ويترى بناها بين امرأة وزدها كما لو تركت الرائب ولا الكاهن اللي عمان يملأ الدنيا كهانة وحرافة كما لو تركت امثال اولا اذا المسألة معقولة من جهة خامكة مبعوض ومتاكف في المجتمع يجب استعصاره كما لو ضحيت بلاده بشيء من البدن من اجل صحة البدن كله واذا القاعدة معقولة نعم معقولة طبعا اجزائك ارأيك ان الخبر كيف خرق الشفينة طب ليه وكان وراءه الملك يأخذ كل شفينة ليه فصبح يبا يتفين كلها المسألة ما أقولها من جهة تابسة لأنك الإسلام وأنا أسأل في الأديان الأخرى ما في ردة ها؟ في الأديان الأخرى ما في ردة بلاديان الأخرى قتلت من عجل الخلاف في مسألة ومسألة من الشرعية أصلا وقصة كبيرين مشهورة توضي الجالينيو والمقصال التي قدت لكبر نفس والآخر اللي خلق كروية الارض غلقت احت المغسلة والتاريخ مشهور فضيح الهرصاتها المشهورة طوال من كانت معدلة كل من يخالف مش يا فتاك ده يخالق حتى لو هيخالق في ان الارض كروية بإنش كده مسؤالة مش, مش بتعفكم يا اهلا دي سمع المية لذلك بجرؤ يقول من دخل المختبر عليه ان يترك عقيدته خارجه لا تكونش بأخبتك لان اخبتك اقول له ايه دا غلط دا كتب بأرطقة انت كدر تبديش وبعروف ان الشميكة الأوروبية مرست ارهابا ضخما جدا على العلم اهله وقتلت عشرات من العلماء لبا ايجا كانت الاجان الاخرى فيها ردة وعرطقة وقتل لماذا يقال الاسلام لتصبح شئ ما لدى خالصة من دون الناس كل يقصر باسم الدين فلما الاسلام يقصر باسم الدين الدنيا ماذا؟ الدنيا وقف عليه على قدم واحد مع ان اسم الرجل ودى سابعا في الاسلام منعف باشياء كثيرة جدا فهو السيف مرفوع على اي عبد المدرد من ينبخ بالانتشابه ده لا عبد الردة في الاسلام على قول بعض الخبايا في تعال ووضع لك المشراع لك المقول لك ينبين لك ان في ماذا وهذا قول الامام مالك وقول ماذا بحليفة هذا الردة معوث مطلط على قول بعض الامة ان المرأة تختل وده خلاف شهير مفيش ردة في النساء، يا ابن يا ابن هني بلو موجه إن, إن, إن, ان الامر العام لا تقول ماذا لا تقول امرأة وغالدة ردة في المرأة يقولك بدا ماذا الاسراف والمرأة كانت قديما طبعا على دين البيجة دا. انا اقوله ايه قديما ان احنا اليوم زي زي. كل سكه من سكهه وقناعة والقناع فضح نفسه وبنفسه من حد لا يعلم وقد انتق الله العبد بالحق رغم ان ايه؟ رغم عندي صحيح هذا عبد الخير جزاك الله خيرا يا عبد الخير المهم. يبقى المثالة على مرينة كامرة الحكم الردة في الإسلام وهو السيف المصلت على القضاء ابتك دا المثالة لها ماذا؟ منعطى بإحكام كثيرة جدا او الحكم في الردة كما قلت انه ماذا؟ يجيش شعبة لرجل على. ومن في قضية ماذا حافظ نبادي بن سعد جاسوسيه ولا مش جاسوسيه ادي بن رشد جاسوسيه يدعي ان الفخيهي طلب من محمد سعيد شوقي الغرار عليكم لكن لما يسمع خاطبا بمما هذا فدا لا تقول الا خيرا الا خيرا يعني حتى لا يفطر الا بماذا ذكر الا بما ذكر وهم رجال اصولهم عامه ابن عمر وعمر ما يقول هذا من فراغ وعمر يقول هذا بعلم ان عمر بنوم طبع هذا جواب اذا شايفا لسايف الردة لسا شايفا ماذا مرفوعا بيد ولي الامر على كل الرخار ابدا انما اولا في على مذهب كثير من اهل العلم اثنين لا تقتل امرأة وده مذهب لأبي حنيفة النعمان وقول عند الإمام المالك رحمه الله ثلاثة ان الرجل شف عنه بأدنى الشبه شفه أدنى شبه. يعني لو عند الشبه أدنى شبه شفه عنه شفه عنه شفه رجل ورابعا بعض الأئمة وده معنا في عكام الرجل ان الحاكم ممكن نفقة الرجل الحد عن بعضين كما احضر النبي عليه الصلاة والسلام دماء بعض الناس نبينا ومن أشهر الممتع عبد الله إذن أريد ومع ذلك أفقط عنه ماذا حكم الردة لما جاهد تائدا إلا الذين تابوا من قبل أن تخضرونه عليهم وأفقط عنه ذلك واضح خامسا الحكم الردة لما جاهد جدا جدا عندهم إذا هذه السبب نقاط او سبعة اجوبة لماذا الردة في الإنسان ولا نمتقل المقدمة الثالثة حروض الردة سبق من قال أبو بكر يوم الردة وعثمان يوم دار وأحمد يوم المحنة وهذا شرط الإمام أحمد شوف اني أكرم بمن بأبي ذكر وعثمان شرح إذا بعد كده نهيجي واحدين لأبنى في ذلك ذلك حنبالي هذا هو إمام أحمد بن حنبال شرحا رجل قام في الأمة مقام قام أمة إمام أحمد وحده وعثمان ايضا كان وحده في الحقيقة طمعا الصحابة حاولوا مدافع عنهم لكن سيدنا عثمان عمله أردهم جميعا حقنا لجماء من المسلمين ليكون وحده في هذا المأساة وأبو بكر وحده من الصحابة رجعوه في الأمر رجعوه ما يصلح رسول الله في وسلم في قبره لم يجيش ما ماذا بسمه بعد ونحن نقل في حرب ما هذا نحارب العرب خاصة وعندنا جيش خارج لختال الروم وعندنا مصيبة ثلثة ما منع الزكاة الله بذلك انا اعجب الناس كثيرين لا تنبعون الى عخنافة ابي بكر تحدث عن عمر امير ممون خليفة وتحدث عن عثمان ورقاء الحياة في الزمن وعاده ابو بكر ايو الناس رضي الله عنه وارضاه يوم من شوف هذا اليوم كان كثيلا ان يتقفل ماذا ان يتقفل الاسلام من الارض لو ان ابا بكر اخذ هؤلاء ذنبه في مينه ابا بكر تسامح معهم لكن ابا بكر اخذهم بالشدة التي انكر على عمر خلافه وقال اجبان في الجاهلية اخوان في هذا يوم الشدة والبس ابا بكر واجبه اصيبة كبرة كهذه هيحارب العرب اخذها ومشايره رشة وعصبية وما ذراك مع عصبية القبيلة وحمية الناس للقبيلة قد تكون الشرط من حمية الناس للبين ده معلوم او غير معلوم معلوم حمية الانسان للقبيلة كما في خصة رجل الذي قتل في اقعد ماذا حمية شو ماذا فعل في المشركين اتخن فيهم جراحة حتى قتل حمية الخبيلة وقالوا علي انك انا قتلت حمية انا ما قتلت ايمان الناس واذا الحمية ان تجعل الناس يكفرون اصلا ايه صد كذب ربيعة خير من صادق مضر، كذاب ربيعة خير من ايه خير من صادق مضر. والذي جعلت الناس يركضون النبي صلى الله عليه كنا واحد وقريش برسائر برسائرها قالوا منا كذا ونحنون منا كذا حتى قالوا منا نبي ما لا حدث دا المؤمن شوف العصبية ولذا لما في الأمة لم يذكر وقالا فبدأو الجاهلية ونبينا اقول اخي بهاده يرد صمعتها ماذا؟ لا صديق هو من يؤمن بمثل نساينيما الكزابة هذا؟ هو ده انفع نبي؟ ده ما انفعش غفور مرحية نساينيما الكزابة من يؤمن به نبيا؟ ده حتى له شعر لما فقرانه منتهى الخدش لتعلمه وسوء الاخلاق ينفع نبي واعلم من الله. بالضعقة بانك الزبعين نقينا تنقين للشوكة الماء و للشوكة الصين ده اراجوز اراجوز يشاهدوا الصغار ليه ماذا يتكفيه و الضحف الاسود العنسي هذا ينفع اليمني كذاب البرية و تجاه كما النبي و مالكة من هو نبي فوضى هذه نجوات مالذي صنعها العصبية مثل صنعتها هي العصبية من يصدق ان يكون مساورة الكذوات بنيها من يصدق واحد المتفصيل الوحي بتاعك حمام الحمام السرد السوال قد صلنا قبلكم بعوامل دا, دا شعر الجو اتسافي فلان ولا فلان لا يقرر بالنسبة هذا الكلام الفارغ يعني دا المتنبي لما قال انا نبي المساله يعني ايش شم منها ريحه الخل متنابل شعر يجري مجرى ماذا مجرى الامخان كما يقول انا الغريق فما خوفي من البلى وربما فاحت الاثاد بالعلاج في الكلام كلام هنا كله حكه يا مالك الرقه العباد بباسين لو شئت بلغت الخلود لا تشكر العبد الا والعصى معه ان إلا العديد الانجاز من ماكيده نفتحين كلام مسلمة متعرفه على البلاغة واليغة والادب ما ينفعش اي حدا خالص شجعك اجزاك لكن مالذي صنع لجوة مسلمة عصبية الايش عصبية الخبيبة وهنا لنا وحفة لا تقول مع العصبية ونحن نعيش من هذه العصبيات ايضا و اسوأ يكون العصبيات دخلتهم في الدين بل أصبح الفتح الإسلامي تحرك العصبيات تحرك العصبيات أيضا العصبيات المغرة التي حرمت الصلاة وراء إنسان ليه؟ من العصبي والتي منعت الصلاة وراء إنسان من القبيلة من حمية حتى الفتح الإسلامي تحرك هذا وما قصة الشيخ الألباني و أبيح إلا بسبب ماذا عصرية المذهب اللي أنت تقول بأن يجوب حشو الدرس أنا مهم وفي ذلك قصة عرفاجة ابن بل أساسي بلشد الإمام أحمد لما ركب عنفا منين؟ من إله من فده وهذه أعظم من حشو له وأبا يقول الله من حشى درسه يظن جنوباً دون عمره ولا تجيز الصناف وراءه هذا هو المذهب. وإذنه يأتي بالحجة ظاهرة قاهرة من الكتاب والسنة فماذا يقول ابوه هو للأسف عصبية أنه إما المفارعة أو إما الموارعة حتى سنة الأرض بالأب تنقطع بالمزهدية والماذا بالعصبية بالتاريخه اقول اسود حتى ساعتنا هذي حتى ساعتنا هذي ايضا رائحة العصبية الممتنة العصلة التي صارت تمنى بيوت العبادة اليوم وحرم على الناس علم الاقاضم بماذا؟ بالعصبية ايضا والحمية العصبية والحمية وفعلا قال الشاعر وصوص من احبته سهب وزعها من نحبتهما من ما أبغطهما بساتس بساتس من أحبتهما زعها وزعها من أبغطتهما بساتس أو كما قال القائل وعين ربع عن كل عيد كمينة وعين السخط تدب ما ده تدب المساوية تدب المساوية ولا أريد أن أجعل قلوبكم بأكثر من هذا. وان رضعها ازانكم فالصدور فيها ما فيها ولا تحتمل مجيزا من هذا ولكن حسب هذه الإشارة وكل لذيذ بالإشارة ماذا يفهم هذا أول أكباب الردة في عصر ببكر وللعصبية ولعلي أكتفي هذا القدر لا أزيدكم على الساعة كما هو المتفق عليه لنبقي وقتا لشيء من السؤال ولازمت أقول شيء من السؤال ما تقول في شب يزعم أن هناك امرأة من الجنة بيت معها من جسيدك في اعوام ويروها عيانا كيف اشتبيه الله يسأل الله الله العفو والعافية والمعافى الزائمة وهذه نجح امرأة من الجنة ولا يجوز نجح هذا لان الله تعالى قال ورنا يكي ان خلق من انفسكم واذا منعنا الله قطفا من العنب من قطف الجنة على الارض ومنع منه من اجب يا رجل من عمله نبية لما ماذا؟ حاول ان يتناوله المتقعحة قال قدس من العنب لو التقطته لأقلتم منه مع بقية الدنيا فكيف يدعم هذا عن امرأة تاتين؟ من حرمت عليها امة محمد قدس عنب تحرم عليها ماذا؟ الحور ليش؟ الحور العين فإن رأىها مناما ورؤيا قلنا نعم ولكن لا يرى الحقيقة بها ايضا لأن الله قال فلا تعلموا نفس ما اكتياه فكيف يزعم الناس تأتيه والله قال عن علم الجنة ما ايه ما اكتيا لهم من قوة اعين هذه على راجح انها جنية جنية اقول جنية تلبثت به نعم صحيح حسنكم فلا يتقول من يتمثلنا قبلهم انت ولا جان فهذا شأن الحور بعين انها لم, لم تجمس قبل فانظن انها جنية هذه وعليه ان يبحث عن سبل العلاج لان الامر خطير وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس أن يشفيه وأن يعافيه أن يشفي عقله أول من هذا الوهم الذي هو فيه وأن يشفي بدنه من هذا الأمر الذي هو فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وشائر مرضى المسلمين آمن يا رب العالم رجل قال لمرأة إن, إن أعطيتني هذا الشيء لأحد لا تلزميني ولفظت عليك صلاة هذا الشيء. الرجل مخطئ والمرأة مخطئة. اما الرجل مخطئ لماذا يهتد المرأة بهذا. الحديث قال ثلاث من ينعب بهم. ولا زمس اخوان وحس المسلمين لا تستعملوا كلمة الصلاق تهديدا. ولا تستعملوا كلمة الصلاق وعيدا. لو اجدت هذا التهديد يوما من الايام ماذا؟ ينفع وضع الناس يقول طب من افعل مع امرأتي وهي لا تفيع ولا تسمع الكلام اقول هذا شأن المرأة بداية لان المرأة خلقت منذ العين ايه؟ منذ العين اول والذي يريد المرأة ان تستقيم هكذا واحد لأن هلاك خالد في فترة خوري خات من دون عنيف. ومن أراد استخامة المرأة لن يجد لها وهذا لا يجوز الشرع فاذا عاشرها على ماذا؟ عر أي وجهها؟ أدون عنيم المقرن عذابا يحراس ما يشكله. فاذا أدنى عن مطر ويش عن دوكي أطروق. أدنى عن من من عليها. لانا عبدا لا تخالف فترين لكن ما تطيع المرأة اسمعني من النسيحة ولا تخضر خاصة و بيننا يس. ما هو اشتقم انت على امر الله تستقيم لك ماذا تستقيم لك مراتك لي والله لا لانا اوجدت شيئا ينفع مع المرأة انفع من هذا والفدين بنعياذ يقولون منها الله فاجد ذلك في اخلاق الزوجة ما تستقيم المرأة الا ان تستقيم انت على امر ماذا شف لما تقف في الصلاة كده وتستقيم في الصلاة كده وتقف كما امر الشارع في خشوع في تذبر تضع للمعنى الاسرة وكذا وتقف وقفة الخاشع والله هذه الوقف تعود بها الى ماذا الى بيتك استقامة وطاعا وصلاح وطاعة وصلاحا لأم وردوا للدسة مرة ومرتين زيش القرآن ايه واللاتي تخافون ايه نشودهن الف عزو هلمت مرة واثنين وثلاثة شو جميش تعمل كلمة الموعزة الموعزة معاني ركز على ليه على القلب من من العقل مجيش الله انا حامل يا خليل لو سالوا المساء ما دكت مسأ... شغافه قلبها بكلمه خير كما قلت لها هل عصت سيده عائشه نبيه يوما من الايام دون هل رايت ذلك في خلق ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها ساذن عليك بالموعظه التي تمس شغاف القلب ما ينفعك الصبر والمرء لا, لا تتهدد به هذا كان زمن من زمن أمي وأمك، ولم لم يكن هناك أصلا بينهم كلمة الله. يعني والله العظيم ما كان كلمة الله عندهم لزمن، لأن كل واحد كان عارفه، كان عارفه جاهزا. الأم تعرف جاهزة، وما يجب وما عليها وما لا، وما يجب ما له وما لا. وما علينا. ذلك الحياة لم كانت حياة غريبة، عجيبة، حياة هادئة، حياة جميلة. والله يهدي النساء طبعا اقول وهي مكتئة طبعا انها لم تطع زوجها في هذا انها لم تطع زوجها في هذا انما المرش قال اذا صلت المرء سمتها واطاعت ماذا باعا لها وحصلت ماذا فالرجاء تتقرن بينها تحسين الزوج وطاعت الزوج قرن بين ساعة الزوج والصلوات الخامس ولا عجب ينسطل الى رجل ولي والله بتقوم الليل فإذا طلع النهار والله يعجب والتي تقوم الليل هذه وتأتي بالصبر من, من العباد قل لي وتقوم وتطيل الصلاة وتقشع في الصلاة واضح سيقول من العجب انها اذا امرتها بامر لا تطيع حتى في اثنى الامر حتى في اثنى الامر طب طبعا المرأة مخطئ طبعا وآكل انها لا تفيع زلجها والزوج مخطئ وآكل في انه هدد بنذاب بالطلاب ولذا لا عجب من الخطأ يرد عليك لماذا؟ مخطأ فان يدعي ردي لهذا والمرأة ويقول لك هذا صلاحا وإنما يلزم أن يستغذر وأن يسود على راجح من أحوال أهل العمش لأن هذا من الصلاح المعلق والطلاق المعلق او من صلاح الكناية والمعلق والطلاق المعلق والكناية لابد فيهن من ماذا؟ من نيجا وفي الغالب مثل هذا الزوج ماذا؟ يكون مهزدا لا ماذا؟ لا مطلقا وهو على نيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال من نيجة. على قول بعض العز انه يكفر بقام عشر بن ولكن الناقص في المثل فيها ايضا خلال يقول ما الواجب على طالب العلم الصغير والصغير جدا ان يفعل تجاه ما وقع هذه الايام من بلبلة حول المخاط وتحول الجو, الجو الى ضباب وغيوم لا يعلم شرها الا الله ويسكت ويمبلغ ويمفق على ناسين في درس وخطبة وقد يرزاد الشر السون ما يريد اقول اولا لذاك الوصول ثانية اولا هذه البلبلة في الحقيقة صنعها الاعلام وصنعها القرائص والمسألة قد وصلت الينا من كل اتجاه وصلت حينا بمنع النقار وصلت حين اخرى ان المثل مش منع النقاق بل من المثل منع ان يمس البنت في الفاص بالنقاق وهي بين من وهي بين البنات واضح وصلت الروايه ايضا بزيادات مره وهذه الزيادات لا اقنع بها لانها جاءت عن طريق الاعلام والاعلام ليس مصدرا موثقا بذلك ان الاعلام انا لاعب كذي من قال الشيخ الشيخ من غادي مثل مثل الايه الصحفي زائل رئيس التحرير قال باكر ربع مصر الصفحه الاولى انو است جرمه بحر قال تصبروا قالوا لنا ربع مصر الصفحه الرابعه قالوا كذب الخبر وانا خبرته يعرب يوم من الايام في الصحافه بيني بتخذ بعض الشباب يا امريخي كنا في المكتبه and must يبقى اتماعي عامل في ايدي يارف بكل صراحة بكل قوة بلم تطع النبي يا اخي ولا لا مش ايدي حققتها ثم العمل يكيه مع الله ولا ولم ترك لبدي ايه صحة تطاعة منها النبي على الاقل ترك الفضل والمستحب مش هنسميه واشيه لكن تركتم ايه مع انها كانت الامر في شرد عليها تحمل النوى عليه على راتيها وده ابن تابي بخر كمان تعمل نوى وابتعرف ايه الفرص الزبيت مجي في الشمس والحر والضح، والرسول يرحمه والنار كبير عشان يرحمها ومع ذلك تقول فالذكرت من ذا الزبيت ذكرت هو زوج قال الكبير هو زوج ازن بهذا لزوجي غيرور لو علمها يغضب. مع اني الجبير كان شديدا عليه كمان يعني كان عنده حجة دا النابي اللي امرنا كبير يا أيها الجبير والنابي تماما النبي لما لا يأمرني الا بماذا الا بامر طاعة وامر خير ومع ذلك يقول له ذكرت الجبير ويت <تصفيق> يعني جبالي كان شديدا عليها من جاه وبحجة تيل ان في بعض النساء بتسخي طاعة كالجالة تقول لك ده شديد علي او تقول لك ما بيجليش تيل من نفسك فتسخي طاعة او من نفسك الباب ده موجود في بعض النساء تقول لك لا هو ما بيجليش معاه لنا ايه عزاه فانا مش هديني هو عزاه برضو على طريقته زي زيك فلوثة المساواج وصلت البيوت والله والله دعنا لوثة المساواج وصلت البيوت وانا اضحقني بيوم من ايام ساوة مكربة سوارة قد يكون عنده حكم دورنا على لجنة مرورية فقال اخرج البيت بطاقات الشخشية فقال احده المساجة فقال اخرج البطاقة يا عم حيث احنا كمان مينة بطاقة اخرجة الله مش بطردوا بالمساواج <تصفيق> هو الخلي فيها نقد ناضج فيها معنى حسن ان سواء مشينا على ايه على هواك صحيح مشينا على هواك لكن لو طلعنا بقى المستوى مطلقا مش اتعلم لم تفعل كما قال الشيخ شريف زاده طلعنا المستوى فلما ذهبت الى الحلاق لم نجد لها ايه ذهيات <تصفيق> فدي حقائق ملله في مساله الطاعه اول حقيقه ان طاعه الزوجه اعظم من طاعه من لا بويد ثانيا ان طاعه الزوج متفقا فيما يهم المراه وشكرا وبش ثالثا ان طاعه الزوج جنه وماذا ونار واضح راضعا ان طاعة الزوج لا تفصل بتقصير الزوج الزوجة وبشدة الزوج على المرأة من ذلك لها شمع موجودة عند من بقى. عند رغض النساء فانا اقول حق ال... الزوج اعظم اياتها المرأة من حق يا بويتي فتخلنا هذه الزوجة يقول رجل باع السياراتي فقال لأوتاج الخيارات اعطيه المبلغ الذي بيع شديده سياراتي وبعد 19 وعطيك خيارة جديدة بندخي المبلغ الذي اخذه السياراتي فماذا يفعل اعطيه المبلغ نعم اعطيه لا بس لا بس هذا بيع شلم هذا بيع ايه شلم ما مش على التعديل ايه جياذ الله بستعاد. هل يجوز ان نقول ان الشيعة كفره على الاطلاح لا لا يسمحنا لأننا كل الشيعة كفر، هناك طوائف من الشيعة كفر، أشهر الطوائف الاجتماعية واضح. الذي تذكر ليس نفاقا يا عبد إنما هذا من الضعف البشر نبي الأسلم منه كثير من الناس ولكن جاهد نفسك على هذا الأمر وعف الله سبحانه وتعالى أن يتوب على نعم شرح البخاري. هناك نشاط بنسبة لشهرين بتاعه درس الصف اللبن صباح معانا هيكون في شرح كتاب الاعتصام لصالح الامام البخاري درس الجمعة في شرح كتاب العلم مصنع الامام البخاري درس الشطر في شرح كتاب السير والمغازي من صحيح الامام البخاري هذه ثلاثة كتب من صحيح الامام البخاري هتتشرح في دروسنا الاسبوعيه ان شاء الله تعالى اما صاحب المسلم فمؤجل بعض الشيء ما رأي صبيناتكم في تتبع المساجد في رمضان بدعة لم يكن هذا المساعد لا يقرأ الفاتحة مرة ثانية لان الفرد يقرد بزاني مرة راتين هذه اربعة المساعد انا اجيب عن سؤال واحد الزواج من المرأة الصينية كمان باع في الصين في الزواج لكن الانتاج الصيني ما علمنا خاصة والصينية في الغالب بوضية أولادين لها لا. فيصبح الزواج من الصينية أيضا يخير في اتجاه المنتجات الصينية جميعا لا أخي ولا أنا خرماء ذات الدين أصل، نعم خرماء ذات الدين أصل، نعم واليوم ترى كنا في بعض الشباب من الزواج من ليث من الأجنبيات بحجة إننا على تويتر يوتيوب والله أذل. ويطرق المسلم التدين الصالح على النشاة في الإسلام بدعوا للأولى ماذا أجنبيه وأحفن له من أن أجنبيه أحفن لك جبت من أبي الخالب والله يتمثها عظيم أول ما تغضب عليك غالبا تعود إلى بنيها وتأخذ أولادها وتعود إلى بلادها وعيش بقى ختا لا له. يا اخي ربلا لذلك تنفيذ عمر فقيها عندما منع الصحابة من الزواج من مانفر من اهل الكتاب في زمن ما هذا ادى الى فتنة يا اخي الكريم اجتم حديث قال تذكر بماذا بجاتبه تدير و أصرر بجاة الدين ما أصرني في مرة فأنا في بعض السفرات جاء بمعارسية رجل إسلام و جاء بأشعاب يجواج منها يعني فكان سؤال لماذا تتزوجها يقول لأنها أسلمت و أنا في دينها طب ما عندنا من نعينها في دينها أول من بناتنا من سماح. فقط ان تزاوزه من نفس هذه المرأة متلبس بيه امره هو طلب ما عندها من مبهر من جمال ومن كذا ومن الى اخرين واعلم ان الانسان إن ما تتلبست نيته في شيء لا يكمن له ولا يتم له ولذا قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله اتعلموه قالوا فابا العلم ما تعلمنا شيء الا ان يقول الله فمن طلب امرأة جميلة لاجل الاحصان لا تخسن لا تخسن امره وانما من طلب امرأة دينة لاجل الاحصان راه جميلة تخسن وحقيقة الجمال كما اقول لكم دائما المفاحيق رحمك الله المفاحيق ما تخلي وتتشوي بين من بين الجميع وكان من ذات النسائر جميعا وغسلت وجهها قلت فأعوذ بكلمات الله استمت بشربنا خلف الجمع بين المغرب والإنشاء لحلة الدرج أقول إذا حصل هذا حين لباك بي ولكن ولكن لا يكون ذلك حالة غالبة من مرء ودائم الله عنه يقولنا وقف نبض الإنسان وقف يمتز بالشهادة فلم في الحفظ سمع عاد إليه النظر أن يختلف التذكير لذلك كانت رؤية وحلمي أعظه دين ورؤية بشر أنت سيفرج عنك من مصيبة وأزمة كبيرة جدا ماذا تبلغ بك بانبلغ ماذا الموت لنتوقف هو بموليد الموت يعني يبدو ان عندك مصيبة كبيرة جدا هذه المصيبة انها تقضي عليك وعلى حياتك سواء حياتك المالية او سواء حياتك الشخصية او كدا. ورب يا رب العالمين ماذا يجرج عنك باعتصامك بماذا بالشهادة فيه او بالإسلام فبشر لصاحب هذه الرؤية انه سيفرج عنه من هم عظيم ومن كرب شديد جدا من متوقفه حتى اذا استيئت نيش من غسل وظنوا انهم قد اكذبوا جاءهم نيش وفي الآية الأخرى وبلغت نيش القلوب نيش الحناجر خلاص يعني وصلتم من نيش وتظنون بالله نيش That's the job until فأبشر طاحبها ذرية التاسعة برخ بارك الله فيكم نوعب نهاية درخنا وللحديث بقية الاثنين ليس المقبل ومن من الذي بعده ان شاء الله تعالى وأما البشرية لكم قبل أن أختم الدرخ درخ الجمعة ان شاء الله تعالى ينتظم اسبوعيا ولا يتوقف بإذن الله إذ كان يتوقف جمعة من الجمعة ولكن بعد ذلك لا يتوقف بإذن الله وينتظم في الأربع تسابيع وأما البشرية الثانية فالصفت النبا يعود ويعود بشرح كتاب الاعتصام في سعين امام البخاري مؤقتا يعود يوم الارضة حتى يدم تذبيك الموعد ليس الارضة بعد غد انما الارضة في الاسبوع المقبل والسلساء والارضة في مسجد عماد الاسلام في شرح كتاب عمد في الاحكام اما يوم الخميس فهذه بشره ثالثه سمشروح الرحبية في المواريس لا شرح منظومة في المواريث، ولكن لازمنا الان في المقدمات بين يدينه الختاب نحن نبدأ بعض شرحه المنظومة ولعلنا ان شاء الله تعالى نبدأ شرحه في الاسبوع المقبل والدرك يكون يوم الخميس في مسجد عباد الرحمن في منطقة رمسيس يعني هذه ثلاثة دروس في وسط البلد ودرك الجمعة ان شاء الله تعالى في مسجد الدعوة وكذا خدمة الجمعة صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بين سنن النبوة و سنن طلب لا الله ما كان